فضيلة الشيخ عطية صقر: المسلمون في بلاد غير المسلمين لا يتكلمون اللغة العربية فهل لصحة صلاة الجمعة أن تكون الخطبة باللغة العربية أو باللغة القومية التي يفهمها المصلون وإذا كان الخطيب لا يجيد اللغة العربية فهل يخطب بلغته القومية اشتراف كون خطبة الجمعة باللغة العربية قال عنه أبو حنيفة تجوز بغير اللغة العربية حتى لو كان قادرا عليها سواء كان السامعون عربا أو غيرهم أما أحمد فاشترط اللغة العربية إن كان الخطيب قادرا عليها فإن عجز عن الاتيان بها أتى بغيرها مما يحسنه سواء كان القوم عربا أو غيره لكن الآية التي هي ركن من أركان الخطبتين لا يجوز أن ينطق بها بغير العربية فيأتي بدلها بأي ذكر شاء باللغة العربية فإن عجز سكت بقدر قراءة الآية والشافعي اشترف أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية إن امكن تعلمها فإن لم يمكن خطب بغيرها هذا إذا كان السامعون عربا أما إن كانوا غير عرب فإنه لا يشترط أداء الأركان بالعربية مطلقا ولو أمكنه تعلمها ما عدا الآية فلا بد أن ينطق بها بالعربية إلا إذا عجز فيأتي بدلها بذكر أو دعاء عربي فإن عجز عن هذا أيضا وقف بقدر قراءة الآية ولا يترجم أما غير أركان الخطبة فلا يشترط لها اللغة العربية بل ذلك سنة والإمام مالك يشترط في الخطبة أن تكون باللغة العربية ولو كان السامعون لا يعرفونها فإن لم يوجد خطير يخطب بالعربية سقطت عنهم الجمعة هذا ما قاله الأئمة وإذا كان أكثرهم حريصا على اشتراط اللغة العربية لأن فيه تشجيعا على تعلمها ونشرها وتيسيرا لفهم القرآن والحديث فإن بعضهم هو الإمام مالك بلغ الذروة في الحرص حتى أسقط الجمعة عما لا يوجد فيهم من يخطب بالعربية وأنا اختار التوسط في هذه الآراء الاجتهادية فأميل إلى مذهب الشافعي في تمسكه باللغة العربية في الأركان فقط أما باقي الخطبه فتؤدى بأية لغة ولو تعذرت العربية في الأركان خطب بغيرها للعرب أما غيرهم فيخطب بلغتهم حتى لو أمكنته الخطبه بالعربية وكما قررت كثيرا أن التعصب لرأي اجتهادي لا يجوز ويختار الرأي المناسب للظروف والله أعد